ولا شايف ولا كل عيني باين طريق وحدي وخايف وما كان غير خوف صديق لا كنت شايف ولا ولا كل عيني باين طريق وحدي وخايف وما كان غير خوف صديق وفرح زيف أدو حلاوة Wielkie Zdjęcia